حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صل على أبو هيماء لآل أبو هيمة حميد مجيد. على محمد وآل محمد كما بذكر على أبو هيماء إنك حميد مجيد. إن شاء الله نتكلم اليوم عن سلاح سلاح الإنسان مع الشيطان من المهم جدا وإحنا مشينا في طريق <تصفيق> الله سبحانه وتعالى. من المهم جدا إن احنا ماشيين في طريق الله سبحانه وتعالى ان احنا نفهم عدوك انك تعرف عدوك ان مصيبة لو انسان بقى في وقت الحرب ورايح قاعد جنب عدوه وبعدين بيقول له تصدق ده احنا قوتنا قد كذا والواحد تعب من كذا وقاعد بقى بيفصفض له يعني فيقيلا هو لو انت ما عرفتش عدوك مش تعرف تكمل الطريق أو هيسهل, هيسهل أنك تقتنص يعني هيسهل أنك أنت تقع بل يسهل أنك تجند يعني تبقى واحد من جند أعدائك كما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعرف عليه وأمرنا أن نتعرف على البشر أو على الإنسان من حيث هو إنسان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعرف على المخلوقات من حولنا و و و وعلمنا وفهمنا وبين لنا أن من هذه المخلوقات أعداء أن في مخلوق عدو هو بيكرهك وعيش عشان يفسدك وكل خير أنت فيه هو لا يريده لك وكل شر يريده لك وبيبزل من الوقت والجهد والمال عنده استعداد ان هو يضحي بحاجات كتير قوي عنده استعداد ان هو يعمل عملات تحرية عشان ينفذ هدف هدفه هدفه ايه هدفه اضلالك فقط فقط قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السائل. الشيطان عنده حزب. الشيطان نزل الأرض المعلقة وإحنا نتكلم النهاردة عن آيات من سورة الحجر وبتشرح بداية الصراع وأول الصراع وحديث نماذج مليئة بمسألة هذا الصراع الشيطان عدو عنده استعداد إن هو يعمل عمليات تحريضية. يعني عنده استعداد إن هو يحرق ميت الشيطان عشان واحد, بشر واحد بشري فقط من بني آدم مش بس مش يضل. إن هو يمشي في طريق إضلاله يعني أنه ياخد خطوة عنده استعداد يحرق فيها مئة شيطان مش يحرق فيها معلومات ولا يحرق فيها وقت عنده استعداد أنه هو في جيش كامل يتم كما حديث الساحر اللي اللي بيأخذ المعلومة من السماء وبعدين يبدأ يجند الشيطان ويجند شياطين الجن ويجاند شياطين الجن تعمل إيه تأخذ معلومة من السماء في تنقل ت ترتفع إلى أعلى درجة من الدرجات حيث تسمع تناقل الاخبار السماء وبعدين من ملايكة وبعدين إيه؟ تبدأ إيه إيه تنقلها لبعضها البعض فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إيه إيه غلقة السماء وأننا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حلاسا شديدا وشهوبا لأن الوحي هينزل ومعنا الوحي ينزل واحدة الوحي لازم يكون له حصانة معينة لازم يكون له اسم معين لازم يكون له حدس اللي كأنه مش هينزل وينفع يبقى فيك حاجة جبوا فعشان كأن ينزل لازم يبقى في حصانة نزلة من ملائكة السماء مع جبريل يعني زي سيدنا جبريل عالم الغيب فلا يضر على غيبه أحد إلا ما اقتدنا الرسول فلا يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدة إن فيه ملايكة رصدة جبريل قبل ما ينزل وأمامه وخلفه ومن حوله من كل جانب عشان القرآن ينزل إيه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير فيه كلمة الشرطين بقى لما وجدت لما وجدت السماء ملئت حرسا شرطين بقى تعمل إيه هو عايز يجيب برضه أخبار والساحر هو جنده والساحر ده واحد مجند يعني واحد خلاص هو جنده بقى عدوه من اعداء الايه اللي اهل عنده استعداد ان مثلا فيقف احدهم فوق الآخر بحيث ان هو لو لقط جمله او كلمتين يوم هو يعمل يوم يليها يديها اللي بعده يجي له شهاب يحرق ويوم يديها اللي شهاب يحرق ويجي له عشان توصل لربع كلمة عشان يديها للساحر ويزود عليها 100 كلمة عشان الساحر يعرف يضل بيها الناس وتخلين عنده استعداد كم شيطان من السماء للأرض عشان ربع كلمة تيجي عشان يضيف عليها مية كذبة عشان يقول للناس ده أنا بتدعي الغيب أو بعلم الغيب عشان الناس تبتعد عن كلام الله سبحانه وتعالى الغنم أو بداية القصة يعني في كتاب حلو يعني غسط اللفام من مصادر الشيطان الشيخ رسالة بن القيم اتكلم فيه شوية على موضوع صراع الشيطان ده حديث النبع السلام طبعا مليئة اللي عايز يستزيد من الحديث في, في الشرح الحديث الشيخ رفع سوله كتاب اسمه عندما ترع الثقاب والغنم ده برضو كتاب خطير في, في هذا الباب نقطة ان, إن النبع السلام شبه الشيطان بالذئب يشبه الانسان اهل الايمان بالغنم انما يأكل ذئب من غنم القاصية فسم الشيطان الذئب كان الذئب عباره عن ايه كان شبه الشيطان بايه بالديب وكانه شبه اهل الايمان بالايه بالغنم الغنم طول ما هم مع بعضه الذئب ما يعرفش ايه يجيبه لكن امتى يأكل الغنم الذئب امتى الذئب يهاجم على الغنم يهجم ونبي الغنم لما تقصي لما لما تبتعد أحد أحد الغنم عن إيه شاء تالت عن قطيع شا... الغنم فإذا بإيه بالذئب يهجم عليها عشان كده إنما سامي يقول لك إن إن بيقول إن الشيطان أيسه أن يعبد في زقعة العرب يعني يأس الشيطان إن يتعبد في زقعة العرب ولكن في التحريش بينهم يعني في التحريش بينهم يعني الشيطان عنده استعداد يقول لك إن الدين مش هيكمل لمحكتين إلا بالتوحيد و الاجتماع، فالشيطان عنده استعداد إنه ينزل من الهدف الأعلى للهدف الأقل، عارف أنا إيه؟ انا كان نفسي إن أنا أبقى من أمة الدين، أبقى من السابقين السابقين، فما عرفتش؟ ما خليك من ليه؟ من أصحاب اليمين، خليك من ليه؟ من المتقين، من الأولياء الصالحين، ما ما عرفتش الشهداء مع الأولياء، لكن الشيطان كما ان الانسان عنده تدريج الشيطان كذلك عنده تدريج يعني عنده استعداد ان هو ينزلك من مرتبه عالية لمرتبه ايه اقل فالشيطان بيقول لك الهدف الرئيسي ان الناس تشرك طب هو دلوقتي عشان إن الناس تشرك ما عرفش بعد اقامه بعد وجود القران وربنا سبحانه وتعالى وعده بحفظ القران وإنا نحن ذاكرنا ذلك اننا له الحافظون وبعد بعث نبينا عليه الصلاه والسلام قام اعلى عبوديات عبر التاريخ الارض تحقق فيها عبوديات لم تكن تتحقق من قبل هنا أيس الشيطان يعني يئس الشيطان أن يعبد مره اخرى الشيطان وصل مراحل مرحلة لسك بتعبده كان بيعمل بيحرك الناس يمين شمال فلما لما الشيطان يئس أن يعذب قال لك ايه قال لك خلاص أنزل هو دلوقتي هو الدين عشان يقوم لا بد من التوحيد طيب التوحيد عشان يقوم وقوم بالله عشان يقوم لا بد من الايه من اتحاد المسلمين طب نعمل ايه بقى نحرش بينهم لما نحرش بينهم يحصل يحصل ان الناس يبقوا احزاب يبقوا شيع يبقوا فرق يبقوا جماعات يبقوا افراد مختلفين فبالتالي ما يعرفش يقوم الدين فبالتالي انا حققت الايه الهدف صحيح مش الهدف الرئيسي اللي انا كنت عايزه لكن انا حققت طريق من طرق الوصول الى الهدف ويبقى الهدف الرئيسي لسه عليه تكه بسيطة يبقى لسه عليه خطوة بسيطة ايس الشيطان يعبث في زي العجوه لكن في تحريشي بينه شطان عنده الساده يا جماعه يعمل واحنا نتكلم على على على على بيئات الشيطان شطار له أعمال وبيئات يعني له اعمالها و... وبيئات اي اي اي <تصفيق> إنما يجود الشيطان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وصدقوا عن ذكر الله وعن صلاه أنتم وانتهون الشيطان عنده استعداد يعمل لعبة اللعبة ديت اسمها الميسر والناس تدفع فيها فلوس ويجمع الناس ويروح يؤذ الناس ويجي لك يقعد يكلمك ويوسوس لك ويتكلم مع داو يؤذ ده دا ويحتنك ده ويسوق ده وده مش عارف يوصل له ام خل ابوي يضغط عليه ده مش عارف يوصل ي... ي... ي... ابوه يوصل له يوم يخلي مراته تضغط عليه يخلي اصحابه يضغطوا عليه بكل طريق عشان الناس تقعد على مائة على مقات الميسج عشان, عشان يخ... ي... يختلفوا مع بعضهم والبعض عشان يفكوا المال في غير ما أراد الله سبحانه وتعالى عشان يحصل بينهم من بعض عدوات وهمية اللي هو فلان لا لا لا أبداً ده مش فريق والثاني قال لا, لا لا ويحصل عندهم عدوات يقع يش... ي... بينكم العدوة والبغضاء طب العدوة والبغضاء ده حصل ايه ما احنا انتفعتنا هو ان الشيطان هدفه جئيسي هو الاشراك لو ما فيش اشراك يبقى فيه يبقى فيه تفتيت المسلمين إذا ما فيش أشراك يبقى في إيه تفتيت المسلمين ليه إن التوحيد لن يقوم إلا بالمجموعة إن الدين الإسلام لن يقوم إلا بمجتمع المسلمين فيوم يخلي المسلمين بعد ما كانوا مجموعات وجماعات قوية بعد ما كانوا أمة إن هذه أمتكم أمة واحدة خللهم إيه يخلهم متفارقين شيع أحزاب جماعات فرق فيحصل إيه؟ يحصل ان كل واحد فيهم يمشي بدماغه. أقولك أنا رأيزهم قوي نفسي. معدش فيهم شيء رابط مع دوش ينتموا للدين. مع دوش ولاءهم للدين. معدش قوتهم للدين. معدش جندوه. مع دوش جند الدين. فيحصل إيه؟ يحصل إن هم ما دوش للأسف كل واحد كفقد ماذا يقيم الدين إن هو الدين مجموعة. عبادات مجموع، أعمال مجموع، فرائد مجموع، سنن مجموع، شرائع مجموع، عقائد كل إنسان بيستطيع أن يفعل فيه جزء معين على قدر إمكاناته ولا يستطيع أحد أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم إدر هو يحقق الدين كله كفرد لكن هذا دي أكبر عظيمة عبر التاريخ يعني يعني الأنبياء كلهم ما عندهمش عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم دي أكبر دا دا أحد أفضل دا أحد إذا أفضل وأحب خلق الله إلى الله دا أفضل قول العزم نجوس يعني إذا إذا في رسل أصحاب عزائم دا أكبر عظيمة من قول العزم من الرسل فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا ما صن مين اللي حققه الأمة كلها كل واحد يأخذ له إيه؟ هياخد جزء جزء جزء جزء على قدر همم الناس فيبقى المجموع كله هو إيه هو تحقيق الدين طيب ااا طبعا يعني أنا هتكلم على المعركة بداية المعركة أصلا خالص أول ما خلق الله آدم سيدنا آدم ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق آدم عليه السلام كان بيسكن ال الأرض في الملائكة والجن أو كان كان بيسكن الأرض الجن الجن خلقه قبل آدم آ خلقه قبله قبل آدم وبعدين لما الجن سفكت الدماء وقتلت وعاست في الأرض الفساد وكان من الجن دولة كان كان فيه رئيسهم اللي هو اللي هو أصبح إبليس كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى ولكن كان جوئي كبر كان جوئي كبر الكبر ده ءء ء ء ء ء ء ء ء ء يعني كان بيجي الدرس وجواه كبرة آه. كان بيعود مع المسل... مع مع مع الجن الصالحين وجواه كبرة آه. كان عادي جدا كان بيعبد ربنا و... ويرتفع, ويرتفع ويرتفع ويرتفع لحد ما وصل إلى أنه كان بيسموه طبوس الملك أو كان يع... كان يعبد ربه في السماء لأنه حضر خلق آدم الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك عبد يعبد الله على إرادة فخلق آدم عليه السلام سيدنا آدم نبي أول ما خلق الله آدم خلق طينة سلصال طينة قبضها الله سبحانه وتعالى من قبضها من جميع الأرض الأرض دي تكوكب من, ك... من الكواكب بتلف حوالين ليه المجموعة الشمسية يلي جزء من السماء لكن الله شرفها بأن ذكرها يعني لو احنا نتكلم في السماوات الأرض جزء من, من السماوات لكن رب دايما يقول لك ولا ليه والارض يعني الارض ما فيش اللي... لكن ده من تشريف الله سبحانه وتعالى لهذه الارض ان ذكرها الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قبض قبضه من جميع الارض وخلق آدم من طينه وجعل كان ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجندل في طينته ما شاء الله ان ان يمكث فجعل إبليس ابليس ده كان, كان جني مع الملائكه ان إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه كان جني طبعا تخيل كده انت ايه تطلعت بره كده او الملائكة كلها بتسجد والجن ال أو, أو, او ابليس من الجن كان, ايه كان بيعود ربه مع الملائكة وبعدين فجأة لقوا طرينا كده مجندلة ستين زراعا يعني قد البوق هو ستين زراع ده يعني او يعني يعني تقريبا قد البوق ده مثلا لو لو قلنا الدور تلاتة متر الزراعة مثلا خمسة ستين سنتي او سبعين أو أو سنتي ف يعني تقريبا مثلا 13 دور ماشي كده او 12 أو 10 ادوار اي اي اي اي على حسب طول السقف يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تخيل خرجت الملائكة والجن فوجدوا ايه وجدوا رجل أو وجدوا طينة. هذه الطينة مجندلة واحد نايم كده طيني سلصال محطوط كده ما شاء الله أن يمكس ملايكة سألت هو ده مين وهيعمل إيه ومخلوق لي الطين ده وظيفته إيه؟, إيه الله سبحانه وتعالى قال إني جعل في الأرض خليفة أنا سأخلق من يسكن هذه الأرض ويخلف هذه الجنة ويخلف بعضه بعض ويكون قائما بأوي الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض قالوا تجعلوا فيها ما يفسدوا فيها و الدماء هم معروفوا منين؟ جن ما كان فيه مخلوقات قبل كده بتسكن الأرض بتعمل ايه؟ تسفيكوا الدماء قالوا إني أعلى و ما له تعلمون إبليس في الفترة دي كاب بيعمل ايه؟ إبليس كاب يعود ربنا بس هو قادر انه يستكشف استكشاف مختلف. الملكة سألت إبليس اشتغل دخل جوه آدم فجعل يدخل من فمه ويخرج من دبره دخل مشي في الايه في الجهاز الهضمي يعني عندنا الايه البق وبعد كده البلعوم وبعد كده المعده وبعد كده الامعاء الدقيقه وبعد, وبعد يخرج منين من الدبر هو مشي في القناة الهضمية دخل من فمه خرج من ايه من دبره دخل دخل من من اذنه خرج من ان إيه ده؟, ده عنده تجويف التجاويف دي هتتملى ازاي يعمل ايه فجعل إبليس يطيف به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق آدم على هيئته ممددا في الجنة ما شاء الله فجعل إبليس يطيف به فلما دخل من طلع من ناحية تاني قال لك ده فيه ده لعبة ده احنا ممكن نلعب معاه ده فعلم أنه أجوف لا يتمالك يعني ده محتاج حاجة ملاه طب ما نملاه هو أنا ملاه. وأنا صغير فلما خلق الله آدم الله نفخ, من آ... نفخ فيه من ايه من وحي، فلما نفخ الله من من سبحانه وتعالى أمر الله سبحانه وتعالى أن يقوم آدم، فقام آدم فقال كانت أول كلمة قالها آدم الحمد لله، عطس آدم، فعلمه الله سبحانه وتعالى يقول إيه الحمد لله، فلما قام آدم ونفخ فيه من وقال الحمد لله هنا إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه أسجد الله لآدم الملائك قال لهم إسجدوا ياد. لآدم الملائكة سجدت لماذا؟ لأن الله أمر إبليس قال ليه قال له لا أنا أسجد ليه قال تعالى وإذ قال قال, قال وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْ مِنْ نَارِ السَّمُونَ يبقى مين, مين اللي خلق قبل مين جنب. جنب. الجن خلوا قبله ليه؟ قبله البشر وكذا خلقنا الإنسان. أنا عايز أقولك إني بلاحظ بعـ بشرا سلصال إنسان طين حما سل في إيه؟ في مراحل لخلق خلك الإنسان. لما إنسان استوى وأصبح إنسان ربنا سبحانه عليه قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماة مسنون والجنة خلقناهم من قبل من نار السموم ويذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماة مسنون فإذا سويته ولفخت فيه من روحي فقاعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك إلا تكون مع الساجدين هو إبليس لي إبليس كده كذا هو مين الأفضل أنا أفضل منه أنا أسقّل له ليه هو أصلاً كان السجود سجود لله ولا سجود لآدم كان السجود تعظيما لامر الله سبحانه وتعالى يعني هو سجود كان أصلاً سجود عبودية الأدم ولا عبودية لله عبودية لله وكان هذا في شعري من قبلنا يعني الله سبحانه وتعالى لم لما بوعث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد إلا, إلا... لكن في عافى عشرة قبلنا سجد يعقوب وإخوة يوسف ليه ليوسف عليه السلام وسجد كذا القساوسة وكان الناس يسجدون له للقساوسة تعظيما لهم ووكان الملائكة سجدت له لآدم لكن الله سبحانه وتعالى هانا الناس نسجد إلا إلى ما أصبح هذه مظهر بل أكبر مظاهر العبودية نكتسجد توحيد نكتسجد لله سبحانه وتعالى واحد ولا شقق كله ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم كلم آدم كلم آدم به بأنه نفخ فيه من روحه، بأنه نفخ فيه من إيه؟ فالإنسان قيمته في هذه الروح وإلا بعد ما الروح بتطلع هقول لك إيه؟ هاتو سياسة المستشار، هاتو سيادة الدكتور، هاتو سيادة العرابولو إيه؟ هاتو جوسة، كله زا بعضه، كله تأكله إددان يعني مش ال... مش سيادة ال ال العميد هيبقى جوسته إددان بتعدها هتبقى إددان مختلفة، ديدان مثلا بشرطه هو كله بيتاكل، كله تأكله ليه؟ كله يتحول الى إلى تراب هذه هي هذه هو الانسان فلما الله نفخ في آدم يروح قام آدم وامر الله سبحانه وتعالى ملاك أن تسجد لآدم سجدة الملائكة كلها إبليس كان حاضر فربنا سبحانه وتعالى أمر الجميع النواة يسجد إبليس وقف كله سجد وأهم التعليق كان هنا أو الخطاب والحوار هنا ضرب من مين؟ موضوع الى عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يمكن لنا هذا الحوار في الكتاب في الكتاب الكريم في القرآن ان جبريل سبحانه وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى يسخط ابليس في لحظتها <تصفيق> يتنسف هو وبني جنسي لكن اللي حصل ايه ان ربنا سبحانه وتعالى حاوره ربنا سبحانه وتعالى يكلمه كلمه قال له انت ليه ما عملتش ليه ما سجدتش قال ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمع المسنون إبليس نسى تماما أنه عبد وأن له رب وأن رب يأمر وأن عليه أن يسمع ويطيع وبدأ يناقش ربنا يناقش ربنا بإيه؟ بدماغه يبقى أول ضلال كان فين أول ضلال كان فين فإنه قعد إنه, إنه, إنه, إنه, إنه, أنه شغل عقله في غفظ الأمر وبقى بيتفلسف عنده حجة وانا ليه بسجود ليه آه هو احسن مني في ايه هو مين قالك لك ان السجود عشان هو احسن منك هو انت هل هل عول للسجود بانه افضل منك ام ان الله امر ومين قال ان انت احسن اصلا يعني انت نظرت بالاحسن والاوحش فين على اصل الخلقه قال لك نار وطين والنار ولا الطين ابليس حسبها بين قال لك ان مين قالك لك ان احسن من طين اسه بين دي كلها إيه؟ كيا عقليه، كلها اختراعات دماغية. قال: لم أكن ليزدد لبشر خلقتهم من صلصال من حماة مسنون. قال: فخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. حصل هنا أول مشهد من مشاهد الصراع إن إبليس رفض أن يسجد لآدم، وإذا به بعد ذلك يحصل إيه؟ يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأنه يطرد من أن يكون في هذا المكان أو أن يكون في هذه المكانة وهذه المنزلة إن إبليس يتحوى الفجأة إلى ملعون إن الفجأة يطرد من رحمة الله الملائكة لما سجدت تعرضت تعرضت ليه؟ لرحمة الله قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال يا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون إبليس اتطرد وبدأت هنا الكولة أول مشهد إبليس رفض تاني مشهد إبليس نيول عن وبعدين إبليس إيه؟ يقول أستغفر الله وقته لا يقول, يقول يا رب رجعت إليك فرحمني لا وما ليه, ليه لو كان له دعوة مستجابة فإذا به يدعو قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال له رب انت خلقت عشان يعيش في الأرض عشان يعمر الأرض وعشان يكون بأمرك في الأرض وده معناه أنه لابد يكون فيه بمقتضى العدل أن يكون فيه حساب وجزاء إبليس كان يعلم أن له رب خالق الكون ابليس كافر ولا ولا مؤمن ابليس كافر ان ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين ابليس كافر بس كان عارف يبقى اوعى تفكر ان الايمان معرفة لا, لا لا لا لا عادي عادي ممكن يبقى عارف وعنده يقين ابليس كان عارف ان هناك إله ابليس كان يعلم أن هناك يوم الآخر وكان يوقن بل يؤمن بذلك قال يا ربي فأنظرني إلى يوم يبعصون ده بيدعي ربنا بقول له يا رب أخرني لحد يوم اليامة ده عنده يقين في اليوم الآخر ده يؤمنه ده يعرف الإيمان أو يعرف حقيقة أن الكون إله ويعرف أن هناك يوم الجزاء والحساب لكن الإيمان مش معرفة الإيمان مش يقين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيانة رسول من الله يتلو صحفة مطهرة كانوا أقول احنا مش ممكن نوم إلا لما ينشوف وحي السماء فلما جاءهم وحي السماء وما تفرق الذين قلتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البيانة لما جاءوا وحي السماء كفروا وتفرقوا عن الإيمان وتفرقوا الشيع وأحزاب يبقى الموضوع مش موضوع معرفة كان اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم إبليس كان يعرف لكنه كافر عارفين ليه؟ لأن الإيمان امتثال الإيمان انقياد الإيمان غاية الزل مع غاية المحبة الإيمان قول وعمل واعتقاد واحنا يجي معانا واحنا بندرس العقيده في ده ان الموضوع ان هو انا ما كنتش عارف حتى لو عارف مش مش كفايه المعرفه ولا العلم حتى حتى ينقاد في طاعة الله حتى يستسلم فلو ربك لا يؤمنوا حتى يحكموك في مشغل في مشاجرهن ثم لا يجدوا في انفسهم حاجه من قضيت ويسلموا تسليما حتى يستسلم لأمر الله ان ابليس قال له يا رب يا رب أنظرني إلى يوم يبعثون إيه ده؟ كافر لسه ما تقول لهم رحمة الله وبيقول له يا رب وبيدعي وتفاجئ عن هذه المعاملة العظيمة إن جاب الله صلى الله عليه وسلم قال قلف من المنزلين إيه ده جاب الله دعاه؟ دعاه هو في غاية مواقف المعصية وقاب الله لسه جاب دعاه؟ آه إيه ده إجابة الدعاء مش بس؟ لأهل التقوى وأهل الوضع لا عادي ممكن يكون ملحد يقول يا رب نجيني وينجي آه. الله سبحانه وتعالى يعامل جميع الخلق معاملة واضحة سنن واضحة ويعامل أهل الإيمان أيضا معاملة بسنن واضحة يعني في معاملة للجميع يعني مفيش حد في العالم كله مسلم وكفر وملحد وفجر عدو لله هيموت ناس رزق دي سنة عامة ما بتخلطش ما بتخطئش أحد قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين هنا بدأت المرحلة الثالثة معركة بقى هنا نزلت بقى دي أرض الصراع أرض المعركة قالوا ربنا قتلعنت واضطرت يا رب أنا عايز أكمل مع الناس دي <تصفيق> قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم الجولة الأولى من الصراع إن إبليس طرد من الجنة بسبب, بسبب آدم الجولة الثانية من الصراع كانت جوة الجنة لما عطس آدم خلق الله من آدم من ضلع آدم حواء وزين الشيطان لآدم أن يأكل من الشجرة وقصة الشجرة معروفة في سورة البقرة هنرجع لها حالة نهود قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما لا لأزينان لهم في الأرض هنا بقى دي مرحلة تالتة من الصراع لكن أنا عايز أقول لك المرحلة التانية من الصراع إني ربنا سبحانه وتعالى قال ل ل ل لسيدنا آدم عليه السلام الشغلة معك هي الجنة معك هي كل كما شئت ويقولنا الملائكة الجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين يبقى كان من المؤمنين ولا من الكافرين كان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ما الجنة ودمك مفتوحة كل كما تشاء. اللي هو كل الأكل حلال. مع هذا الخنزير. تلاقي الإنسان دماغه كلها راحت فين؟ دين الخنزير، شكل الخنزير، لحمه ابني ما كل الأكل حلال. كل الشرب حلال إلا الخمر. تلاقي الإنسان ما فيش في دماغه إلا بقى يقولك إيه الخمر. كل النبات حلال إلا ما يسقي. تلاقي الإنسان دماغه كلها راحت فين؟ في التدخين في التبغ في السجائر في الحشيش في البنجو يبني ما كل هذا حلال عارف كل الجنة قدامك وانا تقرب هذه الشجرة هذه مش جنس الشجر عموما اللي شكل دي يعني مش كل شجرة شكل دي ما تكونش منها ده إيه شجرة واحدة بس اللي هو العالم كله قدامك ده بس حرام اللي هو انظر كيف شئت في الكون كله ما تنظرش للمرأة حرام ما بيسيبش لا بيبص في السماء ولا في الكون ولا في الأرض ولا في الزرع ولا في المخلوقات ولا في الآيات ولا في القرآن الكريم بينظر فين على البيت اللي ماشي الحرام اللي هو يبني اسمع كل حاجة إلا الموسيقى ما بيروح يبش يسمع على الموسيقى هذه هذه ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين وقال تعالى فإذا لهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه قال وقسمهما إني لكم من أقسم قال له والله والله العايزة بمصلحتك أقول لك الشجرة دي لو أنت أكلت منها هتبقى مخلت أقول لك الشجرة دي لو أنت أكلت منها هتبقى مالك هو أصلاً هو عايز يبقى مالك ليه؟ <تصفيق> <تصفيق> الملائكة سجدت لك الملائكة, الملائكة سجدت لك أصلاً عايز يبقى مالك ليه؟ يعني أنت مكرم كرمنا بني آدم مش كرمنا آدم كرمنا آدم وكرمنا بني, بني آدم ربنا لبني آدم كل شيء سخر لآدم ادم شلون احد ايه يدخل له يدخله من نقاط ضعفه ما هو عارف انه اجوف قال لك الاجوف لازم يتملى ايه نقاط ضعف ودي نقطة يا جماعه مهمه قوي ان احنا عندنا نقاط ضعف عندنا حاجات بنشتهيها الحاجات اللي بنشتهيها ديت دي مداخل دي, دي شيطان دي جوه النفس البشريه ملهاش اشطاره اشقه بيها خالص دي لازم تتملى لو ما تملتش يحصل ايه يحصل أن هي يبدأ يتم توجيهك من خلالها زينة للناس يحب الشهوات زينة من النساء آآآ آه آه. الانسان بيحب النساء الراجل بيحب الست والست فيه داخل... وبنا خلق الانسان كده خلق ان الست تحب الراجل وراجل يحب الست الطبيعي أن هناك فطرة أن الرجل ينجذب إلى المرأة والمرأة تنجذب إلى الرجل حب الشهواتي من النساء والبنين يحب إن يكون له عقب وعزوة وعيال والقناطير المقنطات من الزهب والفضة والخيل المساوم عايز كأبحس العربية والناس هو هك وبص عليه ويحب أن يس يحب أن يصل من مكان إلى مكان في سرعة والخيل المساوم والأنعام والحجز يحب إن يكون عنده أملاك. ذلك متاع الحياة الدنيا اشترى بعفيم دجس الإنسان قال لك نعمل دكتوراه أنا خلاص تجت من الجنة بس هو اشترى كأن عنده الكبر والعند والعندي بيوز الكفر قال لك أنا مستمر أنا مش واقف هتخش جهلنا هخش هخش بس هاخده معايا آدم عليه السلام أكل من الشجر فأخرجهما الله سبحانه وتعالى منا قال فأخرجهما مكان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقل ومتاعوا إلى حين هنا بقى دي الجولة الثالثة في السرعة يبقى الجولة الأولى آدم وتسجد له الملائكة ورفض إبليس ولعن الجولة الثانية في الجنة وسوس الشيطان وقاسمهما إني لكم ونصحين أنا أريد أن أقف مع الألفز وقفات مرة واثنين وثلاثة لأن غواية الشيطان وطريق الشيطان هنفهمه من المداخل دي دخل عن طريق الأكل دخل عن طريق التسويف دخل عن طريق التأميل أنه يأملك في شيء والحاجة دي انت بتحبها فانت تسوف وتاكل و... و... لا بكرة ما تقوم يا ابن تصلي ساعتين وهنام بس واسحة كمل دخل عن طريق حاجة انت بتحبها حقيقية موجودة وقاس وسيدنا ادم رجل, رجل صالح طيب لما يكون يتخيل ان حد ممكن يقسم بالله دخل عن طريق انك انت عندك حسن نية مش ممكن تتخيل انه واحد يكون يقسم بله كذب اقسم بالله انه هو يقول انه هو ينصحه اني لكم لا من الناصحين تخيل بقى لما يبقى الشيطان بنصحك الشيطان يعز الشيطان ينصح هيعزك بايه, بإيه؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما في الزولة الثالثة حذج الله سبحانه وتعالى من اتباع مجرد اتباع خطوات الشيطان مش اتباع الشيطان يعني لو انت ماشي شفت خطوة هلا ما تمشيش في الخطوة دي عشان الخطوة اللي وراها هتوعى فيها هو اشتاب ممكن يمشيك عشان يوصلك للطريق بتاعه يمشيك اربع خمس خطوات لو... يرجع خمس خطوات الورا عنده ستجع مئة خطوة الورا يعني مئة خطوة, خطوة مين مش ليك ده للجيل كله يعني اشتاب بيحط الخطة على مدى 200 سنة مثلا فقولك الجيل الاولاني نعمل فيه كذا عشان الجيل التاني نعمل فيه, فيه كذا يعني بداية عبادة الاصنام بعد وجود نوح عليه السلام كان كده اللي هو ايه قال لك احنا نو... هنضير الناس اللي دي... عندي نبي من الانبياء ربنا سبحانه أهل... وتعالى أهلك, اهلك اهل ارض كلهم لاجل دعوته قال فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر فجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على ام وكان كد وحملناه على ذاتي لوح وجعلناه تجري بيننا جزاء لمن كان كفر ربنا سبحانه وتعالى اهلك اهل كلهم عشان ايه لما دعا نوح بعد 150 سنة دعوه وبدات الناس تقوم على التوحيد والدين يكون مرة أخرى والتوحيدي ينتشر ويظهر امام الناس والناس كلها بعد ما شافت الهلاك ده حد فيهم ما يقعدش ثانية اللي سيدنا نوح يقول عليه حاضر <تصفيق> كله ماشي على طريق المستقيم طب الناس يعني هتكفر ازاي قال لك والله مين اللي مع سيدنا نوح مصالحين قال والله احنا هنخش عن طريق الصالحين دول شلون طريق الصالحين ازاي ازاي ده الناس ده صادعين دول اباء الانبياء ده اباء نوح قال والله الناس دي بعد ما تموت احنا نقول لهم نقول للناس الغلابة الناس دي كالبركة انتوا لازم تحظموهم فتقوموا تعملوا ايه تقوموا لما الناس دي تموت تقولوا ان احنا الناس دي كالبركة ولازم نعظم اثار هؤلاء ود وسواع ويغس ويعوق ونسجة صالحين وبعد ما شوية كده الجيل ده بعد ما كان يعظم قال لك الله ده انا شفت ابوها كان بيعظم فران وقلان احنا من علوم تمثال تعمل تمثال يعمل ايه عم مش هعمل حاجة بس عشان لما نشوف خلقته نفتكر الدين ربنا الاولياء اذا ارقوا زكر الله يا اخي يا ود يا مؤمن وبعد شوية يجي واحد يقول لك اصلاحنا لو روحنا هناك ودعينا ده انا روحت هناك ودعيته ربنا استجاب لي واشتان قاعد وغل بتاع اصلا لا انا عايز 200 جنيه ومش طن متصرف في 200 جنيه له الدعاء هناك مستجاب تروح بس هناك وانت هتستجاب الدعاء واحوال شيطانية وخوارة العادات وفلان كان بيطير و اوعى اوعى تغيس ان انت ماشي فين وعدت في في الايام وعد جيل وبعد كاي يوم جاي واحد يقول له ايه وهو بيدعي ربنا كده يقول له انا بوكلك تشفع لي عند ربنا بقى اتخذوه شفيع شوية ارزقني الولاي ابن تعبان مش بقولي. الشهولي وانا هرديك اللي انت عايزه هباحنك خرفين ورجع الناس الى الشرك بعد 800 ممت سنة كل جيل بياخد منه حتة عشان كده ربنا لاتتابعوا خطوات نزل الادم عليه السلام ونزل الشيطان في أرض المعاركة اللي هي الأرض قال فأخرجهما مما كان فيه وكلنا هبطوا هنا هبوط من مكانة إلى مكانة نزلنا الأرض الصراع لأرض البلاء لأرض الامتحان لأرض المعاركة فاستعد وخذ سلاحك عشان أنت ما خدت سلاحك هتاخد على أفاك يا إما هتموت يا إما هتجند يا إما هتبقى جندي من جود أعدائك يا إما تبقى أنت السلاح اللي بتضرب به بني جنسك الشيطان خلد في جهنم بسبب أنه رفض أن يسجد لأبيك آدم الشيطان هو خارج بيقول لأحتنكنن زوريته إلا قليلة عارفين يعني أحتنكنن؟ عارفين الحنك؟ الحنك ده اللي هو إيه؟ اللي هو فم الدب الشيطان بيقول رب بما أغويتاني شوف ال... ال... ال... ال... ال... ما بيعرفش حنيد ما بيعترفش بيعرفش ب... ب... بخطأ كسيتشتان والله جماعة كل لفظة فيها محتاج نقف معاه بس للأسف إن الوقت سريع و عايز أديك خلفية عامة لكن الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا محتاج سلسلة شوف هو بيقول إيه بما بي أغويتاني يحتاج بالقدر اللي هو أنت بتعمل أنت بتزني لها ده أنا اكتب علي طب عليك بما اخويا تاني ده انت اللي غويت لا انت تمام اعمل ايه بقى يا جد كده اللي هو لو شاء الله ما اشاكنا ولا ابائنا اللي هو ايه والله امرنا بها لا بما اخويا تاني قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض يبقى وظيفة الشيطان الرئاسية هي التزيين قال له رب أنا أنا اتخدحت أنا مش هسيب ولا أحد فيهم يمشي سالك لا لأزينن لهم في الأرض اللي هو عارف لما واحد راح يزني مع كان بتجوز واحدة ومراته قعدت إيه تشغله فرح عمل معاها معاد على اعتبار ان هي امرأة ايه امرأة اجنبية فراح المعاد وهي راحت هي امرأته طبعا الكلام ده كان زمان ده موجود في الكتب مش عايز بقول لك المواقع بتعمل ايه يعني زمان فلما قابلها في ارض بعيدة عن الناس فقالت الا تعرفني عرفها من سطر فقال ما أجملكي في الحرام قال لها أنت حلو أو أنت في الحرام زينة هي يا هيعلى فيك نفس الست لكن هو ده الإنسان شتنبي يزين لك عارف التفاحة البلاستيك والتفاحة الحقيقة لقوا زينان لهم في الأرض حاجة زينة كده تبص صنات لها شكلها حلو مبهر معصية مبهرة وقال لك اه اه اه اه اه هنعيش بقى يا ابنه هنعيش, هنعيش حياتنا هنعيش حياتك في ايه يا ابن الناس دي عايشة في دونكد يا ابن ما انت متناجل عينك متجرب اهو ده انت يا ابن من الالام النفسية اللي عشتها في تجارب عاطفية فاشلة عايز تتعالج عن ٢٠ سنة قدام لفش <تصفيق> المرقى هو لك اه هنعيش بقى الحياة الجميلة فين الجميلة هنا اللي هو المعاصي مزينة مزينة الصحبة الفاسدة مزينة العلاقات المحرمة مزينة الأغاني والموسيقى مزينة تلك الصلوات مزينة الراحات مزينة الشهوات لا مزينة لأزيننا لهم في الأرض مش بس لا لأزينناهم ولا أغوينناهم من غواية الجهل والجهل بالجهل يعني في واحد جاهل وفي واحد جاهل وفاك Nicolas هو عارف ده غاوى بقى اللي هو ايه انا هيزينهاله وفهمه ان هو ابو العريف لا تقول له يا ابني ربنا بقول كده انت مش فاهم حاجة انا مش فاهم حاجة طب اللي الوحي بقول كده هو ربنا سبحانه وتعالى ولا اخيانهم ايه اجمعين ده الشطان عنده استعداد يا جماعة انه يغوي الناس مش واحد ولا اتنين يعني هيخش لك واحد واحد ويخش اتنين اتنين ويخش هاته تلاتة ويجيبكوا على بعض قال يا ايه عبادك منهم المخلصين يبقى هي الحاجة الوحيدة اللي تنجيك من الشيطان، الإخلاص. طب الشيطان لو عرف إنك إخلاصك مش هنجيبك، مش هيعرف إذا يدخل... يدخلك منه. يبقى فكّد إنك تعمل حاجة عشان خاطر أحمد سيف، ولا عشان خاطر الشيخ، ولا عشان خاطر الدكتور، ولا عشان خاطر أصل الدوقة بتقول كذا، ولا عشان خاطر المنهج بيقول كذا، دي مش هتير كباوي، وما هتنجو تعمل لله. فكري انك تعمل حاجة وتصورها وتعمل فيها سيلفي وتقول اه شوف مش هتركب هيجيبك هيجيبك في الرياء وما لا هتركب ازاي وما لا هتعدي ازاي وما هتنجو ازاي هو شطاب يقول له يا رب انا مش هقدر على المخلص مش هقدر على اللي يريدك لوحدك اللي يريد نفسه هجيبه واللي يريد شهواته هجيبه واللي يريد إرادة الناس هجيبه اللي عايز رضى بأمه اللي عايز رضى أخواته اللي عايز رضى المجتمع حاجيبه لكن اللي عايز رضىك أنا مش هادق عليه إلا عبادك منهم يبقى الحل الوحيد هو الإخلاص الشيطان فاهم زاكر نزلت ال... نزل الشيطان ونزل آدم في الأرض وبدأت المعركة المعركة معركة حقيقية الشيطان في الأرض عامل زي الديب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا عليه الزب فأخذ منها شاة فطلبه راعي دب يجري على إيه؟ على شاة فين الشاة خروف نعجة قال بينما راع في غنمه عدا عليه الزب فأخذ منها شاة أخذ منها شاة هو في الغنم أ ماخذ إيه شاة فراع تلاقيه قراه واقع فالتفت الزئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري فقال زئب يتكلم الديب لف وشه وقال لراعي الغنم وانت هتعمل ايه يوم ما في يوم من الايام ما عادش يبقى فيه راعي ما عادش فيه راعي يعني ما عادش حد هيحمي غنم بكل غنامة محتاجة تمشي وسط القطيع جنب القطيع يحموا بعضهم البعض فقال من لها يوم السابق أو يوم السابق يوم ليس لها راع غير يوم الافتراس فالراعي قال زئب يتكلم سبحان الله فقال صلى الله عليه وسلم إنه مصلا بيحكي قصة للصحابة وبعد ما خلص القصة قال لهم ايه؟ قال لهم انا مؤمن بذلك وابو بكر وامر قال لهم انا, أنا مؤمن ان في ديب يتكلم وان القصة دي حدثت هنا القصة دي كلها اشاغات مين الديب؟ شتان والانسان يبقى غنم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الانسان في حال حياه النبي صلى الله عليه وسلم قال انا امانه لاصحابي قال لهم انا امان طول ما انا موجود ما تخافوش لما من الدجال قال له دجال قال له الدجال وأنا موجود أنا أكفيك يا أنا اللي مش في وجودي وما كان الله عظيم فيهم ربنا مش المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم لكن المشكله فيه بعد موت النبي بعد موت الراعي بعد موت القائد بعد موت الأسوة هنا الشيطان لما نزل الأرض نزل الشيطان يا رمعه حرب حرب عنده جنود وعنده حزب وعنده طريق وعنده تفكير وعنده خطط والخطة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن أدم بأترك الشيطان لك في كل خطر من خطات حياتك اللوه إيه أدخل يوسف هوا هدي شوية مش عارف لقوش عليه مش عارف خلي العمل بيبقاش عمل واحدي مثلاً عمل شم ما يكشف حاجة مش عارف حد من من من أصحابه يكلمه مش عارف إن شيطان قاعد لابن آدم باتجوكه قبل ما أقول لك على مع قال تعالى فقوموا فيها هم والغون وجنود إبليس أجمعون إذا عنده جنود عنده جنود يكون النبي صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء في كل ليلة ويوصل سراياه ابليس قاعد في مكان المعركة قاعد بيخطط كده عنده غرفه عمليات مستمره وقاعد طول كل يوم حطت عرشه على ميه البحر وقاعد بقى ايه وفلانه انت يا ابني تروح لفلان وانت يا ابني تروح لفلان وانت يا ابني تروح لفلان وانت يا ابني تروح لفلان جنود ابليس جنود عارفين يعني جنود عارفين عساكر النظامية؟ الناس متدربة و ناس قاعدة معها للنهار بيأكل و يشربه جنود وجنود إبليس أجمعون عنده جند قال تعالى الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان اشتال عنده أولياء عنده انتماء عنده كرنيه عنده أحزاب عنده ناس بانتماءها له عندها ساعات تضحى لياجل بقول لكم ان الشياطين عندها ساعات يحرق مين الشيطان عشان خاطر ايه اضلال واحد بشري ليه ما هو الهدف كده انا تخليت انا وزوجتي في جهنم بيقولك لك انا تخليت وزوجتي في جهنم عشان رفضنا نسجد لبوك انا مش هسيبه ولا واحد من زوجته انا ولا واحد من زوجات ادم هعديهول هعديه اعديه يا اما يبقى معايا يا اما يتفرج عشان كده جماعة إذا الشريطان بتستهدف الإنسان إحنا كمان بنستهدف الشياطين يعني لما أقولك إن الشريطان لكم عدوة خبالك إن ده مش معناه إن أنا إيه إن أنا بقولك روح بقى نم وولبس حصنك ويجري أنا بقولك ينزل خد خد سلاحك وانزل هتلاك عشية ده ده شطان إيه اللي يفهم بيئات الشطان الوحي إيه اللي, اللي يغير قلوب الناس التي تسكن فيها الشياطين الوحي دين لذلك الـ الـ الأنبياء دربوا شطان في مقتل لذلك في موسم الحج شطان بيولول وقول أمر أمرت بالسجود فلم أفعل وأمر ابن آدم بالسجود ففعل لما أنت تستغفر أنت هدمت شطان يقول لك أنا عدت معك 30 سنة أغوي فيك ويجي في الآخر واحد شيخ يقول لك كلمتين ولا قيتين تقلب حياتك كلها اه الشيطان لما بيشوف الناس بتستغفر بيتهبل يدخلك في كل حاجة بتعملها عمل صالح ويقول لك هجيبه ثاني الشيطان لحوح ملحاح عنده جند عنده جند ده مصاب بكل يوزر سفافي كل ليله فياتي احدهم يقول لزلت به حتى ساق يقول له فضلت يا اخي ما تياخي ما تياخي مزنني وزنني وزنني وزن وزن وازد وأز وأز وأز ووسوس واسوس من حيده من حالي لحد ما ساق يقول تاني تعال عملت يقول لزلت به حتى زنا دماغك كزين ابراهيم دماغه ايه في الاكل نجيب ابراهيم الاكل فيغلي في الدماغ نجيب فيغلي من دماغه افكار فلان ده ادماء كل واحد ما ادخله فين ونقط ضعفه فين ويفضل شغال عليها عنده سادي شغال عليها سنين يقول له لازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته يقول له ايوه انت علي بقى انت هنا انت واجل معلم اقعد جنبينه فيقول له انت انت ليه انت انت عارفين ليه انت انت شمعنا ده يعني اللي زنة يعني اكتر ولا واحد فاجأ بينه واجل وزره عشان يا جماعة في جيل هيضيع عشان لما لما لما حصل مشكلة بينهم العانة تدرب جلة تحت الكبرى عشان في زرية اشتنى هياخدها من بدري هيربيهم على قدية عشان هو يفرغ له ناس بتوعه يقول له ايوان انت جدع رب اي جانبين او انت معايا في في صراع الاجيال انت معايا انت تحط معايا الخطه كبيرة عشان الجيل اللي جاي ده بقى يبقى أحسن من الجيل ده احنا ما عرفناش نوصل للجيل ده اللي بعده واللي بعده واللي بعده قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله يبقى ايه اللي بيضيع الشيطان الشيطان بيخنس إذا ذكر الله الشيطان يبقى واقف على على على سدره اول ما تشكر ربنا يبتعد تشكر اكتر يبتعد بتعد تشكر اكتر يا بتعد تشكر أكتر يبتعد. كل ما يبتعد اكتر كل ما تنزل لو هو يا ابن حضير حديث سيد ابن حضير لما كان بيقرا القران وبعدين و... قال له يا رسول الله يا رسول الله ظل من الملك قال والله يا ابن حضير لو ظللت تقرا لصفحاتك الملائكه في طوقات قالوا الملائكه مش كده تبقى فوقك الملائكه تنزل تقعد جنبك الصحابه نفسهم يطلعوا يشوفوا ايه ده مين دول يا اولاد الملائكه وبعدين بس يسمعوك الشيطان يبعد متر متر ام تلاتة ام انت بت ايه تذكر ربنا سمعه على زان العالم العالم يحرق مليون شيطان يعني خطر العالم على الشياطين اعظم من الف عابد ليه انه فاهم انه فاهم الايب بطول ايه فاهم المداخل بطول ايه فاهم الاحاديث بطول ايه الله سبحانه وتعالى لم الناس عبثا ولا هملا ولا ماتوك الناس دون وعي وإدراك وتفهيم وبيان فانساهم ذكر الله قال أولئك حزب الشيطان ايه ده؟ الشيطان له حزب؟ منتخابات بقى ومش حزب سياسي ده معركة صفرية يا نا أنت الشيطان يا جماعة عنده السعادة يختالك عارفين ده يعني ايه؟ النبع السلام كانت بيقول في اسكار الصباح واعوذ بك ان اغتال من تحتي اشتان انتحاري انا بقول لكم عنده استعداد يحرق انتح... دي عملها انتحارية عنده استعداد يربط كل حاجة اشتان عارف اللي هو واستفزل من استطاع منهم بصوتك واشلب عليهم بخيلك ورشلك عارفين يعني ايه؟ يعني عنده إيه عنده جيش فيه مشاه وفيه ايه؟ وفيه خيالة خيلك يا بخيل رجلك يعني ماشيين على عجلهم يعني جيش فيه سلاح عربيات وفيه سلاح مشاه في مزلات في شراطين بطير وفي شراطين ماشي على عجلها على قدها دي عنده استعداد يعمل كل حاجة عشان يصل إلى هدفي قال تعالى واتفزي من السلاطة منهم بصوتك ايه صوت الشيطان موسيقى الموسيقى, الموسيقى. شكداء إحنا نهينا إن إحنا نسمع الحرام، لأن لما دخل جواك في حتى ذخه جوا النفس إيه، في حتى ذخ جوا النفس حرام، شايككم في الأموال والأولاد وعندهم، وما يعدهم الشيطان وإلا إلا, إلا غضوة، يعني هو استفز ما الغضب جوة طاقة جوا البشر، عشان كده لما لما لمايجي واحد أكتر حاجة تطلع نقطة ضعف الإنسان الغضب عشان لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ادفع بلاته أحسن السيئة قال بعدها ليه؟ وكو ربي يعوذ بك من همزات الشياطين ويعوذ بك ربي أن يحضرون كذا مرة هتيجي معانا ليه؟ الشيطان يجري من المقادة لم يجري الدم يعني زي ما الدم بيجري هو بيجري يعني 24 ساعة في 24 ساعة انه يراكم هو كبير من حيث لا ترونه هو يراك وانت لا تراه الحل الوحيد ايه انه في حد بيحروسك ايه اللي بيحروسك الله سبحانه وتعالى طيب لما يجي واحد يتجهل عليك يتغب عليك هتعمل ايه هتغضب الشيطان يدخل لك بقى ده احلى وقت اشطن بالنار عشان كده بيطفئ الشيطان ايه الوضوء عشان كده بيرزوا الشيطان اضعافه بالطعات فلما انت حلمت ادفع بالتي هي احسن ده الشيطان من شياطين الانس كان يريد ان يستفزك حتى يخرج اسوء ما فيك فيجي الشيطان الجن هنا وقال انه هيدخل فتقوم تقول ايه رب اعوذ بك من همزات الشياطين احنا اتكلمنا على الهمز هما فكنا الهمز واللمز الهمز يعني الضغط كان السلام يقول اللهم أني أعوذ بك من همذه ونفخه ونفثه الهماز اللي بيدغط عليك بالكلام يوم شان يعد يضغط عليك عشان تايه انت يعني زغيرة ما تعرفش تود عن نفسك وفاك النفس وإيداد وشكت له ده اتمطت وقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي أن يحضرون الكلام ده المين للنبي صلى الله عليه وسلم اشطان بيقول ثم لأتيانهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين يبقى اشطان له أعمال لأغوينهم لأزينان لهم لأحتنكن زوريته فضيلك بنت هدفه بمسح الصبح كده ايه اقعد لك ما بينامش انت بتنام وها بينامش لذلك إنسان إذا تحصل بالذكر لا يزل عليهم الله ايه حافظا حتى يصبح في سهام يبقى شطان بيستفزك وبعد ما يستفزك تقوم انت تخرج في المكان يوم يعمل ايه يقوم يطلع يجي عليك بالجنود الانس والخيله والركاب والراجلين ويجلب عليهم بخيلك ايه ويجلك وبعد كده واخدينك معاهم وتمشي معاهم وشاركهم في الأموال والأولاد بيت ايه خلاص بقى بيت جندي من جنود وبعدين وعدهم يقول له انت لو بيت كويس احنا هنزبطك ولما بيتش كويس احنا هنبادلك احنا ممكن نعمل فيك ايه احنا وجوه الشمس احنا بنحكم العالم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه ربنا بيقول له لا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين بنقلوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يشتني خوفك هيعملوا فيك مين اللي يعملوا فيك خبالك انت متعرفش انت ممكن تتعامل فيك ايه هتعمل فيك ايه هتعمل فيك ايه يا عملي هيبهدلك مين اللي يبهدن فيك يا ابني هو لا يملك نفسه نفع وضغر كان نفع نفسه يا ابني لا أحد في هذا الكون يملك نفعا ولا ضغر إلا الله سبحانه وتعالى النبع صام يقول. إن الشيطان قاعدة لابن آدم بأطرقه يعني كل طريق أنت ماشي فيها محمد يطلع لك الشيطان كل طريق أنا ماشي فيه يطلع للشيطان قال لأتوسلم كل طريق التزام هيلتحي هيك أكران هيركوم الليل هيحفظ دين هيحفظ كتاب ربنا هينزل يكلم واحد صاحبه يطلع لك من شيطان قاعدة لابن آدم بإيه يبقى جواك بجر الدم وفي كل طريقة عدلك عاملين كمائن وخطط تفتيش ونقاط تأمين تعال يا ابني اطلع لي هنا طلع, فين؟ طلع لي بس الجن لي هنا فلما يجي يسلم قال أدو اسلم دين أبائك وأجدادك قال له أبوك وتلاقي فجأة أبوك طلع لك بقى يا ابني ويا ابني هتغير يا ابني تطريقتنا واحنا طلع عمرنا ماشيين وفجأة الأباء والأجداد كلهم طلعوا فجأة تلاقي ابوك طالع لك واخوك طالع لك وجدادك طالعين لك والمجتمع طالع وانت هت... انت اللي بقى هتختع دين جديد هتسلم وتزرد دينك يا واد يا مؤمن بقى دين الاباء والاجداد بيحلوا دلوقتي على فكره ما بعرفش حاجه عن دين الاباء والجداد اصلا ولا عمر حد علمه لي بس فجاه مفيش عار كده ايه دي بقى م... هتغير واحنا ما عدناش الكلام ده احنا عمرنا ما مش احنا طول عمرنا ماشيين بطريقه معينه هتزود دينك ودين ابائك واجدادك قال النبي صلى فعصاه في اسلم لما يجي اسلم الاسلام ده له, ايه؟ له تبعات بدأ يهجر معاصي بدأ يهاجر ارض المعاصي بدأ يترك اماكن الفساد بدأ معدش بيقعد في نفس المجتمعات اللي هم اللي تعود ان يعيشها فجي هاجر والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه سواء الارض الكفر الى الايمان او المعاصي الى الطاعة فجاء نيجا قال اتهاجر اتهاجر وتزر الاباء تزر الابناء والزوجة فجاه بقى ايه تزر ارضك وسماك ايه جو اللي اللي انت عايشه في, في نفسك ده ارضك ايه وسماك ايه احنا ما عندناش يا عم الكلام ده يقول له انت هته هتسيب الحاجات اللي انت عايشها والهيلبان هيلبان ايه يا ابني احنا بنشحت انت انت تستنقع حيوان قوي عارف انت ايه ارضك و سماءك يحسك ان في حاجة كده عظيمة هسيبها يركز بس انت اشتنع بلا بس للأسف الانسان يبقى ضعيف يقوله انت هتسيب ده تسيب العيل ازاي تسيب البت ازاي تسيب التدخين ادخين ازاي وتسيب المجتمع ده ازاي مش تعرف مش تعرف مش ممكن تعيش كده ابدا هسيب الاكل يا محمد مش ممكن مش هينفع انت الدنيا بيئة تذر أرضك وسمائك يا ابن الأكل تعم رعش يا ابن انت بتشغل شانت يأكل يا ابن يكس بس انت بتقول ايه يا ابن انت عايش انت بحتاج تخش المصحة لو انت استمرد كده انت مش هتكمل اصلا لا دنيا يا أولادين تذر أرضك وسمائك فعصاره فهاجك خل بالك في ثلاث مراحل أول, مع... اول مرحلة مرحلة الاستسلام دي مراحل الاسلام دي مراحل اي انسانة هيخضها في طريق الله اللي هو النبو السلام عبر عنها الاسلام الهجرة الجهاد فاذا سمع الانسان عن الجهاد قرن هو ايه احنا اطلع جهاد جند الشيطان انا هشتغل للدين انا هنصر للدين انا هعمل حاجة للدين قال له طول اموت قال له خبالك ان انت شغل للدين ده انت, ها ها ها ها ها انت متعرفش بقى احنا بقى لعرفين ويبدأ يجيلك وساوس وساوشتان يا ابني شغل للدين ده عصمة ربنا سبحانه وتعالى قال له بلغ ما أنزغه لك من ربك والله يعصمك من الناس يا رسول بلغ مانزغه ما لك من ربك وإلا تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قال له انت تشتغل الدين وانا بنصرك ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قال ولا ينصرن الله من ينصره قال له أنصر انت الدين وانا هنصرك ومن ينصرك مثل الله وهو في حد ممكن ينصرك مثل نصر ربنا سبحانه وتعالى وفي حد يقدر على أمر الله في حد يقوى على مواجهة أمر الله يوم اشتري يقول له ايه يقول له لو انت نصرت الدين وجهدت في الدين لا لا لا لا انت هتموت هتموت والدين مش هنتصر برده على فكره خذلك ومش بس كده والعيال هتروح والست اللي أنت قاعد ديت هتتجوز واحد ثاني يبقى انت كده خسيت كل حاجة لا دنيا ولا دين خليك بقى في حالك قال فاعصاه فهاجد. شوف الشام بيقعد بيقعد معك إيه عنده استعداد 24 ساعة يوسوس عنده استعداد يحط خطوة وخطوة وخطوة وخطة جوزت الشغل تلاقيه فجأة تلاقي لك الشغل فلوس أرضك وسمائك مالك تيجي تشتغل الدين العيال والزوجة والدنيا دايماً خوفك كلمة تفعصا دي يا جماعة تخليك توقف انا بقولك لو أرفاز الشتن محتاجة ووقفة يعني ايه يا عصا انت بتقصي مين يا صاحب اللي هو ولاية عليك اللي هو أمر عليك انت كده بتعمل ايه بتقصيه معنى كلمة تفعصا دي معناه ان ايه اشتن ايه متمكن في الحتة دي اشتن ايه في الناحة التانية عمر إذا كان سلك فجا سلك الشيطان فجا اخر في بني ادمين متمكنين من أنفسهم في بني ادمين وجودهم مشطان بيفر شيخ الاسلام تيميه لما لما كان في بيقولوا عندنا خواك العادات واحنا بنطي وبنعمل وبنخش النار قال لهم طب انا واقف اهوت ويعملوا الحاجات دي وانا واقف أنا عايز أشوفها بس تدعوا له كام قالوا الناس بتقول قال لهم الناس دي اه مين يعني انا موجوده هو وطشان انا محب من الناس عايش كنت تعملوه انا واقف فقالوا لا ما تنفعش قالك ان ان الشيطان والشياطين تفقوا من اهل الايمان وجودك في المكان يبوزوا يفسدوا خلي كده تنبت خانوا وام واحد شيخ امنازل لهم قال لهم قول بس اوازلوا انا رجيب الدنيا هدت واحد طيب واحد تعرف بنا كده يشوفهم يقولون بس ايه يذكرهم بالله بعد ما كانت السيوف والناس كله هنا في دقيقة اهل ايمان اقوياء كوا بنين بالله سبحانه وتعالى وأنتم اللي علون ان كنتم مؤمنين اللي خلق اشتانه اللي بقولك ده الحرب فيها فيها سهام يعني ممكن سهم كده يوم السهم ده ممكن يعمل ايه يجحك والقراحة ممكن يكون في مكان في مكان متعب في قلبك النظرة سهم من سهام إبليس سهم ده علاقة فعلا عنده كرسي وعنده جنود وعنده عرش وعنده خطط وعنده خطوات وعنده ترتيب وبيحط ملحقيات وعنده غرط عمليات وعنده عمليات تحريرية وعنده تزيين وعنده إغواء وعنده احتناك وعنده كمين في كل مكان ده راجل مركز ده إشتان مركز وهو هيخش جهنا وإنت وظفته يعني هو عايش يأكل ويشرب عشان حاجة على بس عشان إغوائك والانسان بقى ماشي فين الشيطان مني يا عملا متقلعش علي ده أنا الشيطان يخاف مني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونننا ستق أن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه فإنها معاكة الشيطان ولا وبها ينصب ينصب غايتها الشيطان مكانه فين في السوق ليه مكانه في السوق أنا قلت شيطان الشيطان بيجي عليه المعاصي، إيش تنو زفتوا المعاصي، إن المبزّزين كانوا إخوان الشياطين. أكتر حد إيش يحبه ووأخيه يعملوا بينه عارف في المؤخرة؟ يقول لك أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المواجهين على الأنصار، هو شيطان بيؤه أخي مجموعة من البشر. مين بقى الشياطين اللي بيؤخيم البشر؟ اللي بيؤخيمش البنات مين اللي بيؤخيم مش... الشياطين؟ المبزّزين. ليه؟ اللي بينفق فلوسه هوتو في غير محله ده الشيطان يجيبه بقى تعالى تعالى ليه؟ ده أحسن واحد نعمل منه بيئة نعمل له قاعة أفراح كده وتيجي كل يوم رقاصة ده اسمها بيئة الشيطان ده مكان الشيطان السوق السوق ده اللي هو المول عندنا اللي هو المكان اللي الناس ناس بيقعد شرر اللي المحلات ده اسمها أسواق ليه الشيطان يجي فيها يقعد فيها ويبقى مزاجه حلو فيها ويبقى وبقعد مستربع الكمين بتاعه قاعدته هنا يعني بيجيب القهوة والشاي بتوعي ويقعد هنا ليه؟ عشان يكسو فيها الحلف في الكذب ويكسو فيها الطمع ان التاجر ايه؟ ان التاجر والله يوقف عليها بكذب يا كذاب ده انا جايبه سليمة ويا اصلا كذاب ده فبريك والله العظيم اصلية ما انت مغير له حاجات قبل كده؟ ما انت مغير له اصلية برضه؟ كذاب يكسو يحلي الكذب، يكسو تضييع حرمات الله، يكسو ان الفلوس بتضيع صلوات، هصلي الوقت كمان شوية، عشان كده يجود الشيطان ان يصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى الهدف الرئيسي اللي توقع به الشيطان هو العملين الرئيسيين اللي توقع بهم الشيطان هو إيه؟ ذكر الله وإيه؟ والصلاة. يبقى في قلبك الإخلاص. العمالة الرئيسية هي ايه؟ زكري وصلة يشتن عنده السعادة يضطلك 500 حاجة عشان ما تصليش في وقتها وعشان ايه؟ وعشان ما تسكوش ربنا عشان تغفل عن زكري الله سبحانه وتعالى طبعا التجسد يكون النبي صلى الله عليه وسلم اشتن قاعد ممكن يتعامل معك بعنف انا بقول لك ممكن يغتالك وممكن يؤزك ده عنيف يشد عليك يعني مش يوسوس لك وسوسة كده ايه ما تيجي نعمل كذا بتفكر بس في كذا يا ozk اللي هو ماسك معاه صوت كده كوكبا امتى اشطني يوصل لك انك انك تبقى كوكبا يا جماعه لما قعد فوق انا اسف يعني وحط اللي جنب واقول ايمان شمال لما سئك امتى سئك لما الشهوات ما اديتش انت سيطتك عليها طب انا مش قادر انا ضعيف مش قادر اسيطر على الشهوات خلاص ما عدتش قادر اعمل ايه في بوقي مش قادر اسيطر على بوقي شكل اقول لك لو عايز تكسر الشيطان اكسر نفسك الاول وده اللي دفع كثير من بيقول لك ان اعدى الاعداء التي بين جنبايك نفسك ليه ان احنا لو كسرنا نفسنا الشيطان مش عارف يخش لنا خلاص انا انا سديت نقط ضعف بتكلم كتير وطول النهار كانت في الكلام وختاب دعو نم معده اتعلم تسكت لما يجي حد يتكلم في سيكة حد يقول ايه الله مغفو لنا ولا خبالك يا يوسف دفلان بس العمل كذا كذا الله مغفو لنا ولا يوم يحصل ايه خلاص انا الشهوة اللي ايه البطن لا لا احنا بقى نقل بقى البطن ده خمس الفرز العين الازن السماع والايه والنظر أعظمهم السمع والنظر إنك إنت انفرقت على حاجة تلاقي الدنيا بوزت منك إنك إنت سمعت حاجة غيرت لك كل حاجة في حياتك عشان كده اوعى تعطي سمعك وبصرك إلا, إلا للوحي أو ما دل عليه الوحي أمر الشطان أمر كتير ومحتاج من هنا وقفات لكن سريعا يا جماعة النجاة من الشيطان محتاجة ذكر الله الصلاة واعظم ذلك اعظم ذكر الكرآن ولما تجي تذكر الكرآن اخذ بالك الشيطان هيحول بينك وبين الكرآن اي حاجة ممكن تعملها الا الكرآن يقول لك يعمل اي حاجة الا انك تحفظ كرآن بص صوم اقول لك اروح تصدق بيرمك اي عمل صالح مهم تحفظ كرآن <تصفيق> ليه لأن الإنسان اللي في قلبه القرآن ما بيتحرقش لو جمع هذا القرآن في جلد إهاب عرف إهاب؟ إهاب يعني جلد لا محترق لم استطاعته النار يعني لو من آدم حوى في قلبه القرآن هذا يحرم نفسه على النار اشترى النار لذلك تيجي تكرر خليها شوية أي حاجة طب من أول الصبح تسويف. ايه كمان شوية طب بس نشرب كبات القهوة ونأكل بعد كان نبدأ بقى حفظ تيجي تكرق القرآن وبعدين بعدين يحصل ايه يقوم يقول لك تتوه يخليك تسرح طب اكلم فلان طب فلان بس عمل خيه على فكه مش عمل وحش يابني يا اكتز عشان كده اذا قرقت القرآن استعز بالله من الشيطان الرجيم انك قبل لما تسمح انك قؤاني يسري في دمك قول يا رب اعوذ بك من هذا الحدو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيستعز كل يوم من حكتين اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض وبكل شيء والمليك يعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطاني وشركه او شركه يبقى حكتين جابوا بعض ليه وهو نفسي لها شجور والشجور دي تخش منها ليه الشيطان فلنمع الصلاة بيستعيز في الصباح والمساء وعند النوم من شجر نفسي ومن شجر الشيطاني وشجر كي ان احنا منيجناك وكأنه قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخر حاجة اقولها لكم عليها ان شوفوا لو انت عايز تستعيز من اشياء شوفوا كيف استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان كل أعوذ برب الناس أعوذ بك يا رب وأنت رب الناس الذي خلقت الناس وملكت الناس ودبرت أمر الناس وزقت الناس كل أعوذ برب الناس عرف لما أنا بستغيث يعني ألجأ أحتمي يا رب أنا بحتمي بك أحتمي بك وأنت ربي إنت مش ربي بس ده إنت ربي الجميع مش بس كده أعوذ بك رب كل أعوذ الناس مالك الناس لما خلاص رب الناس وتفيد مالك الناس لا لو تقول له انا تديني انت اللي بتعطي فلان وانت اللي تملك كذا وانت اللي بتعطي شوف الصفات اللي النبي صل وسلم ربنا علمنا اياها عشان بيها يحمينا من الشيطان رب الناس مالك الناس إله الناس الملك والربوبيه والألهية بقول له يا رب انت اللي تملك كل شيء ويا رب أنت اللي بتخلق كل شيء ويا رب انت اللي بترزق كل شيء رب انت اللي بتدبر امر كل شيء يا رب انت الوحيد الذي يعبد يا رب انا مش ممكن حد يحميني الا انت اله الناس يعني انا لا استطيع ان الجا الا اليك يعني انت الوحيد اللي بتوكل عليه اللي يتوكل عليه انت الوحيد اللي ممكن تعصمني وتحميني انت الوحيد اللي ممكن تنجدني في المكان ده اله الناس من شر ايه الو سواس الخناص شوف التلات صفات اللي جيست عايز بيهم عشان ايه عشان منشر مين الوسوس الخنادي يوسوسه يبقى هو قاعد عالطريق عامل كمان وجوه صدرك ويجرى مجرى الدم ويجرى من حيث لا تراه كل ده عشان انت تفهم ان امر الذكر امر خطير وان عدوك مش يصير بسهولة لانه بقى له عشرين سنة معاك يقول لك انا ده انا شارك في العد دي ده انا يدي نص دمك من وسوستي من شجل الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور شوف الوسواس الخناس يعني بيخنس بيخنس امتى من ظاهر العبان فنان يلف ويحتال ويلف تاني عشان يدخل في الحتة اللي ما ينفعش يضيعها خناس يوسوس فن مش من خائج صدور في صدور الناس من الجنة يعني ايه ده ايه ده في شايدين انس آه, آه, اه في ناس متجنده متجلد خلاص هو شطان اقسم بلا شطان تسمعوا يا جماعة ده شطان ده مش مو... ده كلام الشيطان بالظبط ده شطان شيطان يعني خطط الشيطان تزين الشيطان اغواء الشيطان كلام الشيطان ده اللي هو بيحضك عن المعصيه اللي هو دعات على ابواب جهنم شيطان بيدعي شخصية بني آدم كده شكله كده ايه في جثمان إنس لكن هو حقيقة شيطان على باب جهنم طبعا عمد ايف ده هذا الدعاء على أبواب جهنم استعيذ بالله أعوذ بك ربي أن أعوذ بك ربي من ربي أعوذ بك من همزات الشرق أقول قولي هذا وأستغفر الله جب حاولت يعني تقرأوا غسل لفان اللي عنده همة طويلة فكرة أو من وصايا الشيطان ابن القيم او او عندما تجعد الايه الغنى الشيخ وحيد عبد السلام بيو كتاب صغير اسمه الشيطان مداخل الشيطان يعني يعني لو عايزين نتدرج كتاب الشيخ وحيد لانه جايب مداخل الشيطان ازاي سريعا كده ازاي ان هو يغويك وازاي ان هو يجيلك في طريقه طاعه يعني جايب الخطوات السبع خطوات ورا بعض كده وبعد كده الشيخ الفاسي مفصل في الاحاديث والايات اكتر وبعد كده ايه حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله